Book 2 90 90 Imperativ 2 الامر 2 الامر 2 احلق ذقنك احلق ذقنك اغتسل. اغتسل. استشلايسة. شعرك. مشت شعرك. اتصل. اتصلوا اتصل. اتصلوا اتصل اتصلوا ابدأ، ابدؤوا. ابدأ، ابدأوا. برستني, توقف،, توقفوا. توقف توقفوا. أترك هذا. أترك هذا. أترك هذا. اترك هذا كاجي قل هذا قولوا هذا قل هذا قولوا هذا اشتري هذا اشتروا هذا اشتر هذا اشتروا هذا Не биди لا تكن أبدا غير صادق لا تكن أبدا غير صادق نيبيدي нікогаш дрзок لا تكن أبدا وقحا لا تكن أبدا وقحا نيبيدي нікогаш неучтив لا تكن أبدا غير مهذب لا تكن أبداً غير مهذب. كن دائماً صادقاً. كن دائماً صادقاً. كن دائماً لطيفاً. كن دائماً لطيفاً. كن دائماً مهذباً. Кон дајема мухаѓбен. Одете си со здравје. Год салема ли битек. Год салема ли Немавајте добро на себе. Антабе ли носек. Дир балек ала палек. Посетете наскоро повторно. Зурна мартан охра фи Араббилакт. Зурна марра охра фи ахрабулакт. За текстовите и книгите посетете ја страната дуплове дуплове дуплове Б 2.D.